بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عزيز صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ربه نداء خفيا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 قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاتا وكانت تقيا وبذره بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا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 قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبطرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قطى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهَدَ يَوْمٌ عَظِيمٌ أَسْمَعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ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 فسوف يلقون غيا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 لا يسمعون فيها لقوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته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 ثم لنفضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن من فَإِنَّمَا الْمُخْلِطُونَ مِنْهُمْ أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ رَبِّكَ أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ وَمَا أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ مِنْهُمْ أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ وَمَا أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ مِنْهُمْ أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ وَمَا أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ مِنْهُمْ أَشْيَاءٌ مُخْلِطَةٌ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمجد له الرحمن مدا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 ما رد أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينما لو ولدا أطلع الغيب أم استخدعناه الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى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 وتنظر به قوم اللذاء وكم أهلتنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة